ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنت تنزعمد ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلناها توبرهنكم فقلناها توبرهنكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم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 قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرح وبتغفي ما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا